والله فسينو ايما منكم تقوم بينكم ستنزلك بابن سبوتها تغقص ابي ما فذت استمي فَرَكُمْ مَا هُنَايِم وَلَا يَنْتَشِطَ ஐக்கூ قم يا عبد وما الله غياك ولن يزين الذين اصفروا اجرهم ب மீ